وَلاَا يَحْمِظَّ أَقَالَهُم وَأَثقانم م أَقَالِهِم وَلا يَحْمِد لأَقَالَهُ وَأَثقَالَم أَسقَاله وَل يُسْأَلُ يَوَْطمَثِعَ م كانَوا يَفْتَُون وَلاَا يُسْأَلُ يَوَْنطمَثِعَ مَا كانَوا